فمن نكث ف إ ن م ا ينكث على نفسه ومن أ و ف ى بما عاهد عليه الله ف س ن و ت ي ه أ ج ر ا عظيما سيقول لك المخلفون من الاعراب شغلتنا أ م و ا ل ن ا و أ ه ل ن ا فاستغفر لنا يقولون ب أ ل س ن ت ه م ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا اراد بكم ضرا و ر ا د بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتم أ ن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إ ل ى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 سيقول المخلفون إ ذ ا ط ل ق ت م و ا الى مغانم ل ت أ خ ذ و ا ه ذ رونا نتبعكم يريدون أ ن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إ ل ا قليلا قل للمخلفين من الاعراب ستدعون إ ل ى قوم لباس شديد, شديد تقاتلونه أ و يسلمون ف إ ن تطيعوا يؤتكم الله أ ج ر ا حسنا وان تتولوك ما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليما ليس على ل ا ع م ى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريد حرج ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات ندخله جنات تجري من تحتها ل ن ه ا ر ومن يتول نعذبه عذابا اليما لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم ف أ ن ز ل ا ل س ك ي ن ة عليهم واثابهم فتحا قريبا, وأثابهم فتحا قريبا ومغالم ك ث ي ر ة ي أ خ ذ و ن ه ا وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيره تاخذونها فعجل لكم هذه, فعجل لكم هذه وكف ايدي الناس عنكم ولتكون آ ي ه للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما و َ أ ُ خ ْ ر َ ى لم َْ تقدروا َُِ عليها َََْ قد َ حاط ََ الله َُّ بها َِ وكان َََ الله َُّ على ََ كل ُِّ شيء ٍَْ قدير ًَِ ا ولو ََْ قاتلكم ََُُ الذين ََِّ كفروا ََُ لولوا َََّ ا ل َ د ْ ب َ ا ر َ ثم َُّ لا َ يجدون ََُ وليا ًَِّ ولا ََ نصيرا ًَِ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 هم الذين ك ف ر و و ا ص د ك م عن ا ل م س ج د ا ل ح ر ا ا م و ل ه دعويه م ك ب غير ربحيه ذات ا مضمون ا ج ت ل م ا ع تطعوا فتصيبكم منهم م ع ر ة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا اليما اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه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 لتدخلن المسجد الحرام إ ن شاء الله امنين محلقين رؤوسكم ومقصرين, ومقصرين لا تخافون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 ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج ش ط أ ه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما